وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَدْلَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَكُونُوا أَنْتُمْ هُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِال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 فمن زين له سوء عملي فرآه حسنا فإن الله يضب من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم وي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا إليه يصعدُ كلُّ طيبٍ والعملُ الصالحُ يرفعُه والذين ينكرونَ السيئاتِ لهم عذابٌ شديدٌ وما كرَهُنا إن هو يبصر والله خلقكم من ترابٍ ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير